ودرع على قراءة ميول وأفكار الآخرين عن طريق سلوكياتهم تعتبر نظام التواصل الأصلي اللي استخدمه البشر قبل تطور اللغة المنطوقة، واليوم مع تطور الإنساني وبكافة المجالات انشغلنا عن الانتباه للغة الجسد رغم أهميتها بجعل كل مواجهة مع شخص آخر تجربة مثيرة لغة الجسد موضوعنا اليوم بسالب موجب حتى نعرف كيف بتساعدنا لنتواصل بكفاءة مع الآخرين وكيف ممكن نحصل على ردود الأفعال اللي بدنا إياها للإضاءة على هالموضوع والإجابة على تساؤلاتنا بسرني رحب بمدربة التنمية البشرية الأستاذة هانادي دعاس مختصة إتيكيت بروتوكول ولغة جسد يسعد وقاتك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بتشكرك إنه أول شيء أعطتوني هالمساحة. لنبلش نوعي العالم على لغة الجسد. لغة الجسد هي هي التواصل. آه يمكن آه نحن بنفكر إنه هي. إنه بيتطلعوا عليه إنه هو شيء عادي أو شيء ما نو مهم بالحياة لا صار في خبراء وصار مختصين وصار تجارب الحياة كل شخص بموقعه هو بيعبر بلغة جسده إذا كان لغة جسده صحيحة إن كان طبيب ولا عامل ممكن يتلق يعني هلأ في بتلاقي عالم إنه مليون دكتور باختصاصه بيكون نفس الاختصاص كذا شخص شخص منهم بيتلق احيانا بتتعرضي يتوقفي مختلف اسلوبه مختلف فهمان هو لغة جسده دارس المساحة الدائرة اللي حواليه بيعرف امتى يتعامل مع الشخص امتى يتدخل امتى يجذبه <تصفيق> فهو فهو لغة الجسد هي تألق وصل التواصل بين أي بلد يعني هلا نحن وقت نحكي عن لغة الجسد يقال إن للعيون لغة لا يفهمها إلا من كان صافي السريرة وإن للقلب لغة لا يفهمها إلا من كان خالي القلب وبما إن للعيون لغة ولل وللقلب لغة فإن للجسد والأعضاء لغة لا يفهمها ولا يقرأها إلا من هم قراء لغة الجسد حلو. فنجي نحن في حد سائل أنه بلش كتير حبيتوا للسؤال نوع الأطفال. ذكرتي يعني سبقتيني لكن قبل ما فوت بالأسئلة طلعت عليا وأنا بالشكرك أنك طلعت على تساؤلات المتابعين على صفحتنا على الفيسبوك لأنه طرحنا السؤال وكان فيه فعلا أجابات متنوعة وآراء مختلفة لكن قبل يعني فينا نقول أنه لغة الجسد إذا قدرنا نفهمها بإيصال رسالتنا للآخر فنحن رح نكسب وبنفس الوقت إذا غفلنا عنها وربما يكون عن غير قصد ممكن نخسر كتير أو ضيع مننا فرص هذا الأمر كان بالنسبة للعمل أو بالنسبة لشريك حياته وغيره وغيراته هو, هو سلة التواصل <تصفيق> سلة التواصل بالمجمل بين أي, أي شخص بالعالم لكن لغة الجسد على أنا إذا بدي قرر هلا أنا بدي أكون خبير لغة جسد لا. بدي أفصل بين الحياة الاجتماعية وبين الحياة العملية مم. هلا أنا ما فيني أتعامل مع الأشخاص الحوالية دائما بقول لهم لغة الجسد بدك تتعمق فيها بدك تفصل لأنه أنا إذا بدي دل راقب الأشخاص الحوالية حركاتهم وإماءاتهم اللي هني بتكون طبيعية وأنا بفكرة أنه أنه لا هي مدروسة فبكون أنا عم بغلط حق يعني عم بغلط بحق اشخاص اما انا اذا بدي يكون قادر اني افصل وقرر إنه هيدا الشخص لا أوكي عم بيتعامل معي كلغة جسد هو فهمان على لغة جسدي أوكي ادخل فيها للقصة أما ما أتعمق فيها وإني اجمل في العالم الحوالينا تشغلني و... بطريقة ترهقني يعني ربما ترهقني. أنا إذا كنت بدي راقب طول الوقت بدأت تكون كمان مشكلة لأنه بطل تكون على طبيعتي يعني حلو نتعلمها ندرب أنفسنا عليها لكن يعني على لنا هل <تصفيق> يعني هلا هي, هي إنه, إنه, إنه أنا بحس إنه كل واحد زو عمل <تصفيق> إن كان من عامل الى رئيس انه هو لازم يطلع مطلع وملم ومدرب نفسه على لغة الجسد لكن لا تكون هاجز بحياة الاجتماعية بيكون غلط بحق اشخاص بيكونوا هن كتير طبيعيين اماءات وشهم بتكون كتير لطيفة كتير صادقة وبالتالي دائما منقول انه لكل شخص لغة جسده يعني هلا أنا ما فيني قرر أنه بلحظة نحن ما نقارئين أفكار بالنتيجة نحن الخبراء... اللغة لغة الجسد. الجسد نحن ما نقرر العواطف نحن ما ندخل ب... بتفاصيل الشعورية الداخلية نحن علم ناخد إيماءات تصرفات لاشعورية نلقط شيء نعرف شيء بس دائما نحن بيكون عنا المقدرة أنه بعيوننا نراقب الحوالينا بس ما نعطين ردات فعلنا لحتى نفهم هيدا الشخص اللي قدامنا هو هل هو واعي لما يفعله أم أنه هو إنسان طبيعي هذا خارج العمل لكن هون يعني في شغلي أنه ربما أنا أختلف عنك بالتعبير عن أمر ما لأنه أيضا الشخصية نحن اليوم عم نكتسب طول الوقت عم نتبرمج ونكتسب من أهلنا من المحيط ممكن ربما أنا حب اقتدي بوالدتي والدتي مثلا وشوفها عم بتأشر إشارات معينة لما تحكي عن موضوع معين فأنا مثل أتقمص شخصيتها ربما كون صرت أنا حدا مثلا نسخة لأفترض عنها فأنا حب أعمل هيك لكن لكن انا تعبيري بلغة جسدي عن هالأمر يختلف عني ويختلف عن فلان والآخر تماما يختلف لكن في مجال العمل لا يختلف <تصفيق> <تصفيق> رح نعرف اكتر ونحكي بالتفاصيل لغة الجسد وقراءتها لكن بعد الفاصل okay. لما تحكي العيون سحر فوراً بنادينا وخصوصاً إذا كانت عم تحكي عن مشاعر طال عن القلب أستاذي هنادي رح نروح لأراء الناس وفي أراء عن لغة العيون لكن قبلها خليني إبدا من رأي رؤى اللي بتقول يسعد أوقاتكم حلو الموضوع سابقاً ما كنا كتير نسمع عنه إلا بالفترة الراهن صرنا نسمع كتير لهيك حبي أسأل الأخصائية مين هو الأقدر على قراءة لغة الجسد وبأي عمر منقدر نوعي أطفالنا لها اللغة كتير حبيت سؤالا، كتير مهم سؤالا، يعني الأقدر طبعا هو اللي عنده تجارب يعني واللي عنده هيدى الفراسة يعني لغة الجسد شوي بده فراسة كتير بده يكون هو إنسان أقرب إلى الصامت مراقب. <تصفيق> يعني ويكون مدرب يعني يعني لنوصل لهذه المرحلة انه نحنا نكون خبراء كتير لازم يكون عندنا اتزان <تصفيق> اتزان اول شيء بعيوننا انه عيوننا هي عم بتفسر وترائب وجوه كل يوم وعم تستفسر وعم تدرب حالة انه كل نقطة لانه هلا انحنا وقتل نيجي انا بدي احكي لك عن العيون العيون ما انه بس في الى في الى ابواب يعني هلوقت ان احنا بندخل بقصص الجرائم ندخل بقصص الكشف الكذب كل ظرف وكل حدث له العيون باب كتير كتير كبير وكتير هو ممتع بس يعني بحب اعطي مثل على العيون انه قبل ما أحكي عن العيون إنه مسألة الأطفال. هلا مسألة الأطفال في شغلة حلوة إنه هن بيخلقوا بفترة سليمة مه. وبيخلقوا بلغة جسد سليمة. مه. يعني وفي شغلة إنه الله سبحانه وتعالى خلقناكم أعزاء. مه. يعني بيخلق الطفل بك بك بك بكامل فطرته سليمة بكامل جسده سليم. هلا كيف الأم تتعامل معه والمحيط اللي حواليه؟ هو ما بيتواصل مع إلا بلغة جسده إلا بيحكي هو ما بيحكي تكون لغة جسده كثير كثير مضيفة منيجي نحن من أخطئ بحقه لهذا الطفل يعني هلا هو عم يعطينا لغة الجسد الصحيحة بس مين اللي بقى بيأثر عليه فردا رح أعطي هلأ مثال هيك على السريع لأنه نحن لازم كتير كتير ننتبه على أولادنا كلغة جسد بقصة بيكون في حداً عنا بيجي أول مرة على البيت ويستقبله الولد بيبوس والتاني مرة أكيد لمرة الولد ما بيقبال تقوم الامة بتنحرج انه ماما لأ كذا وهيكو بت... بتترك الموضوع انه هو بوسه مثلا طفل هيدا الشخص وبتنسى بقى هي تكفي انه بعد ما راح الشخص انه هي لازم فوراً تلقط فطرته له الصبي انه يا اما هيدا الشخص دخل على البيت بطاقه ممنيحة <تصفيق> يا اما هيدا الشخص عطى مؤات بعيونه حد فالطفل رفض قرأ <تصفيق> تماما الطفل رفض <تصفيق> <تصفيق> الطفل رفض انه انا ما بدي سلم عليه لانه هو بيكون بفطرته اساسا ليه ما بيعرف يجامل ويكذب بنيجي بموضوع الاطفال يعني انا بموضوع الاطفال انه بقول لهم دائما انه مثلا بتحط للمربيه <تصفيق> طب أوكي المربي عم يقعد معها أربع ساعات طب أنت واثقة من كل تصرفاتها في مربيات عندهم غمز ولمز وكذب وانت عم تورسي فدائما نبقل لهم بعمر ثلاث سنين إذا فينه الطفل يقعد برودة مهم. هالروضة يكون بمجتمع كذا شخص أفضل من أنك أنت تحسرين مع, مع شخص لحاله مع شخص لحاله يمتص, محددي محددي. يمتص منه هيدا, هيدا يكتسب سلوكه حتى ربما يعني الطفل كانوا دائما يعني قلت لي نجي بنحكي على لغه الجسد هي من عاداتنا شيء قديم كثير كانت الأهل يقولوا مثلا افتحوا ايدين اولادكم من شان الرزق <تصفيق> فاكتشفوا بعدين انه هي الانسان المحب وقت الرئيس بيحكي وقال الوزير يحكي وقت الانسان بيكون محب معطاء بيقوم بيفتح انه لازم يكون هو اول شي عبر باديه يعني اعرفته يكون ادي مفتوحين فنحنا دائما انه لازم نراعي يعني يا انتي بت بتحافظي على, على لغة جسد ولا ابنك سليمة يا اما بتخربية منجبنا انسات على البيت يعني انا كتير بحب اهتم بالاطفال نعم أن الأنسة أوكي ب رائعة تب رائعة تيب آ... الأنسة عم يقعد معها كمان تقريبا بين الساعة ونص ساعتين الطفل تب إذا ما كانت آ... قدوة يعني ما بيهمني إنه تعطوا السلو المعلومات أوكي بس إذا ما كانت هي القدوة يعني كيف أنا بقول القدوة هلأ إن كان إتيكيت ولا بروتوكول ولا لغة جسد أول شيء لازم نعلم أولادنا هي إنه يوقفوا مظبوط الجلسة الصحيحة آ... لي... لي... وين ما ننجدو يعبروا عن شخصيتهم أنه نحن موجودين مسؤولين طبعا للأسف عم يصير لعدنا شباب صباحا ولحد الآن ما عم يفهموا انه هني محل الموجودين اول خمس ثواني بيعبروا عن شخصيته حلو يعني هذا الانصباع الاول انا بقدر من اي سن تماما اذا بدي احكي على ذكرنا ذكرتي حضرتك انه بالفترة بيجي سليل الطفل ومعه الكتالوج تبع الحياة لكن نحن اليوم عن غير قصد لانه نحنا ما بدنا نلوم الاهالي بمحبه بيتصرفوا انما بتكون سلبا بتنعكس على هذا الطفل من اي سن بقدر بلش نبه انه نحن لازم نوقف هيك لازم نقعد هيك لازم برهيك يعني هي الطفل أسمع ما نتصور يعني دائما جاهز في عمر الطفل أسمع ما نتصور يعني الطفل ما هو صار يمشي ويحكي لو ثلاث كلمات صار يعبر عن نفسه لو ثلاث كلمات انت لازم تنبهي انه لازم تعلمي أول شيء كلمتين سحريتين بتريحك كثير، وهو بتصير عنده إياها باللا شعور أنه هو لازم يقول هيك، هن الكلمتين، شكراً وآسف، حلو، يعني <تصفيق> إذا ما تعلمهم بيزغروا الطفال ما فينه يقولهم بيكبروا، <تصفيق> يعني وبصير عنده بيعرف حاله أنه هو لازم يشكر، أنه عرفتي بصير هو باللا شعور بينبسط بالشخص اللي قدم له شيء منيح بيشكر، وقت اللي بيغلط بصير هو فورا بيعتذر عن غلطه لأنه كمان الاعتذار هو ثقافة إذا نحن قدرنا فعلا نعود الطفل على هذه حتى منساعده أنه يقدر يسامح نفسه أولا وكمان يشكر نفسه يعني اليوم نحن مننسى نكافئ أنفسنا ونقول شكرا لأنفسنا طبعا شكرا بس لكفي النقطة أنا وقت البعلم ابني يقول شكرا وآسف بتكون لغة جسد يعني أنا كوني عم بيحكي لغة جسد الشخص اللي هو قال له شكرا أو اللي اعتذر بانه الدي بيكون ارتفع بنظره هيدا الطفل صحيح نحن عم نربي شخصية يعني نحن عم نربي كيان طفل بس عم نزرع فيه مبادئ انه هو وين من وجد يكون قدوة أنا دائما وقت البعثي الكورسات للأطفال الصغار إنه بقول بتكون قدوة ولا بتكون هيدا الولد السرسار يعني من خيروه <تصفيق> <تصفيق> حلو <تصفيق> <تصفيق> حلو أي. حلو كتير المتابعين نبيل بيقول للجسد لغة علينا تعلمها فما لا نعبر عنه بالكلمات نعبر عنه بجسدنا موضوع مهم جدا ومن حياتنا اليومية وتسنفاثنا وعاداتنا أريد أن أستفسر عن مدى تأثير لغتنا الجسدية على حياتنا وهل هي يعني هل من الممكن أن تتبدل لغة الجسد بين فينة وأخرى؟ سائل أيضا ما هي المهن والوظائف التي تتطلب مراعاة لغة الجسد فيها؟ راح نجاوب على هدول ونرجع لأسئلته لأنه بعد في سؤالين. أول شيء أنه لغة, يعني لغة الجسد هي خلص يعني توصلنا لمرحلة انه دخل فيها كتير خبراء دخل فيها كتير مختصين توصلنا لمرحلة انه صار الى قوانين وقواعد ثابته بس لا يعني اسا عم تتطور انه ترجع لورا ما رح ترجع لورا يعني ما في علم الا يبي يتطور يا اما بيوقف عن تحده تماما يعني هلا وقت انا بيجي بيقول لي حدا انه انا طيب يعني شو بدي يجذبني بلغة الجسد بقال له اوكي يعني هلا انت تخيل حالك رحت على اليابان رحت عالصين اول ما رحت ما في حد في بلد يعني في مثلا تركيا في كذا بلد بالعالم ما بيتعامل الا بلغته انا بكون رحت فجأة لعنده لهيدا الشخص فبتلاقي اذا انا كانت لغتي الجسدية دارسته وصحيحة بلاقي فورا الشخص من ايماءاتي لقيت حدا يساعدني اما انا اذا كنت شخص ما يعني لا انتمي لهيدا عالم لغة الجسد او انا ماني بمضمون هيدا عالم لغة الجسد مثلا الزورة العبسل التشنج على وجهي فما ما رح الاقي لغة التواصل اتواصل مع هيدا الشخص اللي انا مفروض عليه انه انا لازم يكون جنبه لننفذ هلا منحكي مثلا على العمل العمل يعني انا خلقت هي لغة الجسد لهن الرؤساء وأماكن العمل كافة برجع بقول في أحيانا ما بيقصر على عمل دون الآخر في أحيانا عامل تقعد بتتفرجي عليه بتنساقي <تصفيق> بسأليه سؤال بتحسي فرد وجوده عليك يعني يا أما هيدا الشخص بيكون كتير مثقف ما دخل إنه عامل يا أما هو بيكون بالفطرة فطرته يعني محافظ على مبادئ وقواعد مش يانع عليها انه هو صاحب مبدأ بحياته نعم واحيانا بيكون عندك وين من كنتي بس مقابلات العمل الخاصة بقلهم يا جماعة انه كتير عم يصير فيه اخطاء كتير بره صارت كتير كتير مهمة يعني نحنا شوي بمقابلات العمل الخاصة كانت يمكن الدكتور هلا بره بيعملوا لك مقابلة وان كنت مهندس وان كنت مطربة وان كنت بأي, بأي اختصاص بأي اختصاص يعني أنت مجرد دقت الباب ودخلت ومشيت ثلاث خطوات ثلاث خطوات نعرفه أنت شخصيتك شو، ومن دقت بابك ومصافحتك، يعني دائما منقول لهم إنه هي ثلاث ثواني <تصفيق> منغلط بملابسنا منغلط بطريقة ابتسامتنا <تصفيق> ومنغلط بكسر الكلام <تصفيق> يعني هلا المقابلة بد بتدرب عليها كل شخص هي موضوعة كتير كبير و أنا دائما أقول بتمنّى أعطيها لكل الشباب والصبايا اللي حوالينا وفي بس إنه وبيغلطوا بالترتيبة الأسئلة يعني هو ال يعني هلا أنت مثلا أنا صاحب عمل عندي شركة طالب شهادة تجارة. انا بعرف انه انت جاهله عندي معك شهادة تجاره بس انه ليه انا بدي اشوفك كنت خليت الموظف يعمل لك المعامله اوكي وتمشي ما هني بدون يلقطوا هيدا الشخص اللي بدون يحطوه بهيدا المكان ليجذب لهم عالم ليصير من وراء استثمار. فالشخصية بتهمون لكن في شغلي يعني اليوم نفسه المتقدم للعمل بيكون اصلا متوتر فهو حتى لو كان ين بد بدو لحزة التوتر الاولى هي بتقضي عليه احيانا هي بتقضي عليه بس هو يعني انا عم بقول لك يا ريت كل الشباب والصبايا ان ياخدوا لهيدا الكورس يتعلموه لانه هلا اوكي هني إذا أنت ما عندك شغل أسهل بكتير وقت اللي بتقول لهم أنت كنت تشتغل بمحال يعني في سؤال 70% من العالم تخسر تخسر فرصة أن تشتغل هون من وراء هيدا السؤال نعم. يعني هو السؤال كتير بسيط هو فيه 22 سؤال بس هو السؤال الأهم أنه أنت ليه تركت هناك أه. وهيدا السؤال خلص كونه عندك الفكرة هلأ هن 90% عجب أداءك عجب وشافوا سيفي اللي معك أيضا. سيفي هنا ما بيهمه <تصفيق> بيهمهم الشخصية. في إحدى الصديقات غنوة ذكرت يعني هي لحتى أسألك نكمل بموضوعنا. حبيت الموضوع وأكبر مثال على لغة الجسد ممثلي الأفلام الصامتة. ومين مننا؟ ما بيحب شخصية شارلي شابلن. أكيد <تصفيق> كلنا منحبة. حبي اسأل كيف ممكن نستفيد من لغة الجسد بلقاءات العمل. إذا نحن هون من جاوبة أول جواب أنه مفروض كل شخص يتع يعني ليلة حتى أنطر لروح للقاء عمل حتى تكون أنا هلأ بدي إدرسها للغة الجسد. يعني أنا, أنا كثير عم بحكي أنه بلغة الجسد بالمقابلات الخاصة العمل لأنه كثير إلى أساسيات الأعادة. أول ثلاث خطوات بيدخل فيهم. المصافحة عبر عن نفسك بثقة. عيونك. يعني نحن بنقول لهم لازم تبسم في وجه اخيك صدقه لازم نرسم بسمه بشفتنا بس نحن ما هي اللي بدنا اياها البسمه اللي بعيوننا <تصفيق> يعني في ثلاث قواعد انه لازم انا اعبر عن شخصيتي بعدين في عنده اسئله محرجة <تصفيق> إذا هو ما كان بهيدي الملم بالاسئله المحرجه هن ما بدهم اياك شخص عادي هن بدهم اياك يستمر <تصفيق> بدهن وهذا حقهم كمان مثل ما أنت حقك تلاقي اللي البناسب قدراتك حقهم يختاروا الشخص الأفضل يعني أنا كنت بتمنى أن يكون في وقت أحكي لهم عن 22 سؤال انقذ الصبايا من نون الشباب راح نحاول لكن راح نروح لفاصل ونرجع يوم. يعني بدي اطلع من أغنية نجوى كرم اللي عم تقول إيدك قعد شوبرلي بإيدك قبل ما نرجع لـ 22 سؤال وسريعاً بدقيقة في أحد إحدى الصبايا أو ما بعرف إذا سيدي كمان ذاكري فكرة الحركات والإشارات اللي بيعملها الشخص يعني نحن سألي بالتحديد يبدو أننا صبية وعزباء كيف نقدر نكتشف كذب الشخص الأمامنا إذا كان شريك حياة أو شخص مقرب هلا أنا قلت أول شيء أنه نحن هيدا عامل نفسي ن... نحن نطلع من موضوع المشاعر ما فينا نحطم بلغة الجسد على أشخاص نحن كتير قريبين مننا لأنه مثلا أنا إذا بدي إيجي أتطلع بلغة العيون لك أنه التحديق بكتير بالعين كلغة جسد هو بيكون عم يكذب هلا هن بيفكرين إنه أنا اتطلعت على اليسار إنه أنا عم بكذب هو لا اطلع مع هيك أبداً هلا أنا إذا حدقت بعيونك كثير وبشراسة يكون أنا عم بجزب وعم وعم ضيعك أوكية أما إذا في حالة الشركاء اذا انا بدي اطلع من هيدا لغة جسد اما بالحالة الطبيعية هي اذا كان بين اثنين مقربين هو عم يسترسل يسترسل لك عم لك مشاعر مهم. فانا اي بيجيب الا انه كلغة جسد انا ما فيني ادخل بموضوع العواطف لانه هي بعيدا يعني ما فيني اظلم كل شخص بيعبر حسب طبيعته كمان ما لهيدا الشخص مهم. يعني اظلمه انه انا بدي اطبق عليه لغة الجسد هو يعني فيني ادخل بشوي تفاصيل بس كتير بده تكون انه دقيقة بحس اني انا ما اظلم ما بدنا نصعبه على حالنا كل الاد كمان الحياة سهلة <تصفيق> يعني ما نحط فيها بعدين <تصفيق> انا بحس كل انسة بتستشعر وين بيغلط الرجل تماماً او وين بيقذب بس تمامًا. هي بدمانة بن... كتلة مشاعر وحاسيس <تصفيق> بتصر ان هي ما تصدق في <تصفيق> ذلك بدها أكثر حقه. إنه على دجله. إنه يعني. خلينا نختم مع ميرفت اللي قالت كثير حلو سؤالي بعيدا عن لغة العيون لأنه في كثير آراء إجت عم تحكي إنه قديش حلو لغة العيون لكن إحنا بدنا نلحق فعم بتقول كثير نرى صبايا ترتدي الأكسسوارات بطرق مختلفة منها الضخم جدا ومنها ناعم جدا هل الأكسسوار دلالة وعلاقة بالحالة النفسية وعلاقة بلغة الجسد وعلى ماذا يدل الأكسسوار المبالغ به والضخم وكذلك الهادئ والناعم وأخر سؤال عم تقول كثيرا نسمع نساء لا استطيع الخروج دون حلق أو دون أحمر شفاه على ماذا يدل شكرا رابعة وشكرا لضيفتك شكرا لا رأيك لا يا مرب نحن بلغة الجسد في سيستم معين بالحياة انه انتي لازم تخرجي في محل اللي بتكوني فيه يعني انت بدك تمثلي المكان اللي انت موجودة فيه <تصفيق> يعني فدائما الانثى بدها تقدر انه انا اذا ريحه مكان عمل انه انا شو اختلف عن اللقاء الخاص اي هلا بس في كعلماء نفس اذا بدي ادخل كعالم نفس في بنات صبايا بيحطوا اللي الكتير كبير بيلبسوا الالوان كتير فاقعة طب ممكن عم يعملوا موضة او بيحبوا هيك نحنا <تصفيق> لا هيك بروري نقرأها انه كلغة جساد هن كتير هدول انسان انسان سليم متصالح مع نفسه متصالح مع نفسه بس بي بقصة الميك اف يا صبايا انه بقصة الميك اف طب انا الليلة دائما نكون مرسومة لا يعجب فيني يعني ليعجب فيني انه الاشخاص اللي انا بديهم <تصفيق> طب اوكي لماذا انا بخفف من طريقة الميكاوب ويكون لبسي كتير سمبل وخليه هو يدور علي <تصفيق> يعني حلو يعني انه هذا حلو بس انه انا اوكي انه خليه كمان اني انا اعرف مين اللي راك يعني غير انه انا مبهر بجمالي بهر بشي تاني <تصفيق> فهو الاثنين صح لكن هنهم بيقولوا خليه يتعرف عليه لاحقا انما الانتباع الاول اللقاء الاول خليه يشوف جمالي فمنقلهم حقكم اول لقاء عملوا البتكونية <تصفيق> يعني دائما كونوا متصالحين مع نفسكم يعني الانسان المتصالح مع نفسه هو هيدا الانسان اللي بيلبس لبس الالوان كتير فاقعة اللي بيح بيطلع على برة طاقته <تصفيق> كتير كبيرة هلأ هل هو إلا عم بقول لك إلا في مجال العمل في مجال العمل إله كتير خصوصية وكتير احترام وأتل أنا بحكي بفقرات عن ادكاث الملابس ادكاث الملابس كتير إله م مواقع ولكن ما ولكن ما أنا عم بحكي اد موضة <تصفيق> يعني هو إله أسلوب اللباس إنك انت تظهري بأحسن ما يمكن بأقل ما يمكن يعني كثير. دائما بس بدي أقول شغلة أنه مريكية بريطانيا فرضت على الأميرة ديانا لباس معين ألوان معينة تشكر لأنه نحن إذا طبقناها لهذه الألوان ممكن أي سعر أن أجيب تي شيرت لون هادئ مع أي شيء وإطلع بقمة الأناقة حلو كتير يعني اليوم حاولنا نختصر قدر الإمكان على إنه المداخلات كانت كتيرة رح أختم مع رأي محمد مصطفى اللي قال وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك ما في أحلم اللغة العيون والحديث سيطول بلغة الجسد وأكيد مجرد ما فتحنا باب تنفتح لنا أبواب أكتر وأكتر أنا بدي أشكرك بالمعلومات اللي أغنيتين فيها للمدربة التنمية البشرية مختصة اتيكيت بروتوكول ولغة جسد الأستاذي هنادي دعاس شكراً لك أنا بدي أتشكرك على المساحة اللي عطيتني وعطاقتك الحلوة تسلمي يا رب مستمعينا كمان الشكر الكبير لكم على حسن المتابعة كنت معكم من ترتوس لساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف والشكر أيضاً لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على صوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذا عيروا بيوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لستيو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.